بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقادر التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو اليه المصير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 رَبَّنَا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عذاب الجحيم رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَغْفِرَةِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا كُنْتُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا مِنْ ثَنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنَ الثَّبِيتِ ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجذا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لبى الحنازر كاظمين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 فَلَمَّا جَاءهُ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَتُلُ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحِيُّنِ سَأَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ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 وَعَمَلُهُ وَصَدَّعَ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا نَاهْدُكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ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 وَأَنَّمَا ردنا إلى الله وَأَنَّ المسرفين هم أَصْحَابُ النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أَمْرِي إلى الله إِنَّ الله بصير بِالْعِبَادِ فوقعوا الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فزعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فدعونا شد العذاب وإذ يتحادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم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 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاب يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب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 اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صدورهم إِلَّا كبر مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البصير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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلمني لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من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 وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيهِ صُدُورُكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَمْشُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ لَكُمْ نَفْعٌ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الكافرون